والفجر وليال العشر والشبع والوتر والليل إذا يسل في ذلك قسم الذي حجم ألم تعتفف على رفت بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مذلها في البلاد وتنود الذين جاءوا الصفر بالرهاد وفرعون بالأوتاد الذين طروا فساد، فصدق <تصفيق> عليهم ربك سمعذاب، إن ربك لا بالصدام، فأمله سمو ذا آنستورا رَبَّنَا وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْكَ مِثْلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ ضَلُّوا وَضَلُّوا وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْد اَمْ أَجْرُ الْيَوْمِ مَمْنُونٌ أَمَا يُذَكِّرُكَ بَعْدُ بِالْقُرْبَانِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ ناصیت کاذفت خافئه هل يدعونا بیه و سندعو الزبانية كلا لا تزعه و و في ليلة و يكون الذين جثبوا من أهل الكتاب والمشركين مبكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدر صحفا مطهرا فيها كتب قديمة وما تترق الذين أولوا الكتاب إلا من بعد ما جاء با زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما زأ يوم اذن تحدث اخبارها بان ربت ارحالها يوم اذن الناس اشتاة ليروا اعمالهم ومن يعنى الهثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل وإن يرى والعاديات طبحا فالموريات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان إن لربه لتنوم وإنه على ثابت لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثرنا فيه وَأُسْلِمَ مَا قَسَمُوا إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنثُورِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا من còn phải nói xuyên فيه ألم يجعل قيدهم في تقرير وأرسل عليهم خيرا أبابين ترميهم بحجاعة من سجين فاجعلهم كعصف مأمون <تصفيق> ليلة في قريش ميلة بهم رحلة الذي يكلم بالدين فذلك الذي يدعو اليدين على فاعل المسكين فوهي للصلبين الذي لهم عصا بيتوانوا ان نشائته والابد قول يا لا اعبد ما ماذا تحطم في جيرها حبل من مسد. قل الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْخَنَّاسِ